هو الذي خلقك من نفس واحدة وجعل منها زوجا ليسكن إليها فلما تغشى حمل حمل خفيفا فمؤت به فلما أتقل الدعوة الله ربهم ألا إنها تيسنا صالح لنكونن من الشاكرين. فَإِنْ مَّا آتَاهُم مَّصَانًا فِعَلَالَهُ شُرَكَاءَ آتَيْنَا آتَانًا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَهُ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ نَصْرًا وَلَا أُنْفُسُهُمْ يَنصُرُونَ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 اِنَّ يَنزَغُ الشَّيْطَانُ نَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَمِّثِ ما لا يقصرون الله الله Sami Allahu li man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 لم تأثروا آياته قالوا لو نجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ولذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفته ودون الجهر من القول بالغدو والآصال بالغدو والآصال ولا تكونوا من الغافلين إن الذين عبدوا ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ويسبحونه وله يسجدون يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَأَنْبِئْهُمْ بِأَنَّ الْأَنْفَالَ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا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 كما أخرجت ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينطرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم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 سمع الله لمن حمده والصلاة ولك الحمد الله ورحمة الله السلام عليكم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 تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من المنائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ومتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم يُغَشِّيكُم مِّنْ عَدَاكُمْ نَدَمٌ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيُرْهِبَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَلِيُرْهِبَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُسَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ تثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين تفوه عبدهم فو فوق الأعناق وضرو منهم كل دنان ذلك بأنهم شافوا الله ورسوله وَمَن يُشَاقِق اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ وَمَن يُشَاقِقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ دَارِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ عَدَادًا نَاعِمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِיתُمُ الَّذِينَ كَفَوا سَحْفًا فَلا تُولُوهُ الْأَدَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دوره الا متحرفا لكتام ام متحيذا الى فئه او متحيذا الى فئه فقد ذاذقوا من الله وما هو جهنم وما هو جهنم وبئس المصير فلم تقتلهم ملائكه الله قتاهم ما رميت إذ رميت ولكن الله وما ولي بلي المؤمنين منهم لا أنحسن إن الله سميع عليم ذلك وأن الله مورم كيد الكافرين إِذْ تَسْتَفْتِحُ فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِذْ تَنْتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِذْ تَعُودُونَ عُدْوًا لَّن تُغْنِيَ عَنكُم بَأْتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كُتِبَتْ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ مُّبِينٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَمَرَّدُوا عَلَيْهِ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ دَوَّابٌّ مِنْ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّسَمِعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيدن الذين ظلموا منهم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وذكروا إذآت قليلون مستضعفون في الأرض تخافون أن يتحققكم الناس فأوآكم فأوآكم وأيدهكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الله. الله لمن حمده، الله لا ولك الله الله.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 الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أمالاتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثلتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنقر علينا حجارة من السماء لوئتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن يعذبهم الله قدون على المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أوليائنا إلا المستقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عود البيت إلا مكان وتصديه فذوق العذاب لما كنتم تكفرون. عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم ما يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيحكمه جميعاً فيجعلهم في جهنم هؤلاء كهم الخاسرون كل الذين كفروا يأتهم فقد كل الذين كفروا يأتهم يغفه لهم ما قد سلف وإيعودوا فقد مضت سنة الأولين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 Terima kasih